إلى لعلي بن الحسين رضي الله عنهما إنك من أبر الناس ولا تأكل مع أمك في صحفة اسمعوا أيها الشباب ويا أيها الشابات قال إني أخاف أن تسبق يدي يدها إلى ما تسبق إليه عينها وأكون قد عققتها وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أنبيائه وخص بالذكر منهم يحيى عليه السلام أتدرون لماذا؟ لأنه كان برم بوالديه على كبر السنمة والبر في وقت الحاجة أعظم منه في غيره والحاجة لا تتحقق إلا في سن الشيخوخة والضعف وبرم بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وأطراه الله على عيسى عليه السلام. لتفانيه في خدمة أمه واعتزازه ببرها واعترافه بفضلها وخفض الجناح لها أعود إليك يا أمي أرجو عفواً عن هجر السنين أعود إليك يا أمي نادما والقلب مزقه الحنين فاصفحي يا أمي عم من ذاق الجراح في كأس الأنين وقبلي يا أمي ممن عاد بعد شرود اللاعبين فاصفحي يا أمي عم من ذاق الجراح في كأس الأنين وقبلي يا أمي ممن عاد بعد شرود اللاعبين أعود إليك يا أمي أرجو عفوا عن هجر السنين أعود إليك يا أمي نادما والقلب ما الحنين أعود إليك يا أمي أرجو عفوا عن هجر السنين أعود إليك يا أمي نادما والقلب ما سقاه الحنين أعود إليك يا أمي أرجو عفوا عن هجر السنين أعود إليك يا أمي نادماً والقلب مزقه الحنين أعود إليك والنفس أحمل برهاناً مبين, مبين يا شمس عمر التي ألفتها لا تغربين أعود إليك والنفس أحمل برهانا مبين يا شمس عمر التي ألفتها لا تغربين أعود إليك يا أمي أرجو عفوا عن هجر السنين أعود إليك يا أمي والقلب مزقه الحني أعود إليك يا أمي أرجو عفوا عن هجر السنين أعود إليك يا أمي نادما والقلب مزقه الحنين أعود إليك يا أمي أرجع فن أن هجر السنين أعود إليك يا أمي نادما والقلب مزقه الحنين أعود إليك يا أمي نادما والقلب مزقه الحنين